بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آملوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آملوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا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 ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون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 ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم إِنَّ الله عليم خبير قالت الْأَعْرَابُ آمَنَّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسْلَمْنَا ولما يدخل الْإِيمَانُ في قلوبكم